بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه مال وما كسب سيصلى نارا لا تلهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مساد